فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يُرْسِلَ بِعِصَاهُ الْبَحْرَ فَنَسْلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَوْدٍ عظيم وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ إِجْمَاعًا ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخِرِينَ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فاسل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 قال أَفَرَأيتم مَكُلَّتُم تَعْبُدونَ أَم تُمَّ أَبَاؤُكُم الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُول رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسطيني وإذا ملضت فهو يشفين والذي جميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي أتي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ